Book two Now تسعة تسعة سمين تاغوي أيام الأسبوع أيام الأسبوع لالوندو الاثنين الاثنين لاماردو الثلاثاء الثلاثاء لا مير كريدو الأربعاء الأربعاء ماجودو الخميس الخميس لا فيندردو الجمعة الجمعة لا ساباتو السبت السبت لا دي مانشو الاحد الاحد لا سماينو الاسبوع الاسبوع دلوندو جيس دي مانشو من الاثنين الى الاحد من الاثنين الى الاحد لا أونو تاجو، استاس لوندو. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. لا دو تاجو، استاس ماردو. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. لا تريا تاجو، استاس اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الأربعاء. لكبار تاجا استاس جاودا. اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الرابع هو الخميس. لكفينا <تصفيق> تاجا استاس وندريدا. اليوم الخامس هو الجمعة اليوم الخامس هو الجمعة la sesatago estas sabato اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت la sesatago estas dimanche اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الاحد لا الأسبوع, الاسبوع فيه سبعه ايام نحن نعمل خمسة أيام فقط نحن نعمل خمسة أيام فقط.